التفسير قل اوحي الي ان انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا قل ايها الرسول لامتك اوحى الله الي انه استمع الى قراءتي للقران جماعة من الجن ببطن نخله فلما رجعوا الى قومهم قالوا لهم إن سمعنا كلاما مقروءا معجبا في بيانه وفصاحته يهدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا هذا الكلام الذي سمعناه يدل على الصواب في الاعتقاد والقول والعمل فامنا به ولن نشرك بربنا الذي انزله احدا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 وأنه كان إبليس يقول على الله قولا منحرفا من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه وأننا ظننا ان لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأن حسبنا أن المشركين من الانس والجن لا يقولون الكذب حين كانوا يزعمون أن له صاحبه وولدا فصدقنا قولهم تقليدا لهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه كان في الجاهلية رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن عندما ينزلون بمكان مخوف فيقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فازداد رجال الإنس خوفا ورعبا من رجال الجن وأنهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا وأن الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن أن الله لن يبعث احدا بعد موته للحساب والجزاء وَأَنَّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن طلبنا خَبَرَ السماء فوجدنا السماء ملئت حرسا قويا من الْمَلَائِكَةِ يحرسونها من استراق السمع الذي كنا نقوم به وملئت نارا مشتعلة يرمى بها كل من يقرب السماء وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن كنا في السابق نتخذ من السماء مواقع نستمع منها ما يتداوله الملائكة فنخبر به الكهنة من أهل الأرض وقد تغير الأمر فمن يستمع منا الان يجد نارا مشتعله معده له فاذا اقترب ارسلت عليه فاحرقته وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وانا لا نعلم ما سبب هذه الحراسه الشديده ااريد شر باهل الارض ام ان الله اراد بهم خيرا فقد انقطع عنا خبر السماء وأنّا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنّا معشر الجن منا المتقون الأبرار ومنا منهم كفار وفساق كنا أصنافا مختلفة وأهواء متبينة وَأَنَّ ظَنَّنَا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّ أَيْقَنَّا أَنَّ لَن نَفُوتَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِذَا أَرَادَ بِنَا أَمْرًا وَلَن نَفُوتَهُ هَرَبًا لِإِحَاطَتِهِ بِنَا وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْقُرْآنَ الَّذِي يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ آمَنَّا بِهِ تَمَنَّىَ مَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ نَقْصًا لِحَسَنَاتِهِ وَلَا إِثْمًا يُضَافُ إِلَى آثَامِهِ السَّابِقَةِ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُلَايَكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ الْمُقَادُونَ لِلَّهِ بِالطَّاعَةِ وَمِنَ الْجَائِرُونَ عَنْ طَرِيقِ الْقَصْدِ وَالْإِسْتِقَامَةِ فَمَنْ خَضَعَ لِلَّهِ بِالطَّاعَةِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فأولئك الذين قصدوا الهداية والصواب وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وَأَمَّ الجائرون عن طريق القصد والاحتقامة فكانوا لجهنم حطبا توقد به مع أمثالهم من الإنس وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِنَا أَصَيْنَاهُمْ مَا انْغَدَقُوا وَكَانَ أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقَامَ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ عَلَى طَرِيقِ الْإِسْلَامِ وَعَمِلُوا بِنَفْسِهِ لَسَقَاهُمُ اللَّهُ مَاءً كَثِيرًا وَأَمَدَّهُمْ بِنِعَمٍ مُتَنَوِّعَةٍ ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا طعدا لنختبرهم فيه أيشكرون نعمه الله ام يكفرونها ومن يعرض عن القرآن وعما فيه من المواعظ يدخله ربه عذابا شاقا لا يستطيع تحملها وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا هو المساجد له سبحانه لا لغيره فلا تدعو مع الله فيها أحدا فتكون مثل اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعهم وانه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا وانه لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ببطن نخله كاد الجن يكونون متراكمين عليه من شده الزحام عند سماعهم قراءته للقران قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إنما أدعو ربي وحده ولا أشرك به غيره في العبادة كائنا من كان قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل لهم إني لا املك لكم دفع ضر قدره الله عليكم ولا أملك جلب نفع منعكم الله إياه قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا قل لهم لن ينجيني من الله أحد إن عطيته ولن أجد من دونه ملتج أن ألجأ إليه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 حتى إذا عينوا يوم القيامة ما كانوا يعدون به في الدنيا من العذاب حينئذ سيعلمون من أضعف ناصر وسيعلمون من أقل أعوانا قل إن أدري أقريب ما تعدون أم يجعل له ربي أمدا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث لا أدري أقريب ما تعدون من العذاب أم أن له اجلا لا يعلمه إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. هو سبحانه عالم الغيب كله لا يخفى عليه منه شيء فلا يطلع على غيبه أحد بل يبقى مختصا بعلمه إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إلا من ارتضاه سبحانه من رسول فإنه يطلعه على ما شاء ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه حرسا من الملائكة يحفظونه حتى ليطلع غير الرسول على ذلك ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رجاء أن يعلم الرسول أن الرسول من قبله قد بلغوا رسالات ربهم التي أمرهم بتبلغها لما أحاطها الله به من العناية وأحاط الله بما لدى الملائكة والرسل علما فلا يخفى عليه من ذلك شيء وأحصى عدد كل شيء فلا يخفى عليه سبحانه شيء